بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك من ذريه من بنات ازواجك تسمقي والله غفور رحيم قال فرض الله لكم تحريم زيمانكم والله مولا وهو العليم الحكيم وإذا سرى النبي إلى بعض أدواجه حبيثا فلما نبأت به وأعرض الله عليه عرف داره وأعرض عن بعض فلما نبأ أمر به قالت من أنبأك يا رسول الله في الله بنصركم مقمنا وان كما هم على الذين الله هو مولانا عين الله هو مولانا وجرير وصالح <تصوح> للراملين والملائكه بعد ذلك ميم آسْأَلُ رَبِّي أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِهِ أَوْ يُؤْتِيَنِي مِنْ عَطَائِهِ سَخَاءً إِنَّكَ تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ إِنَّكَ هُوَ قالوا رواد الجن نارهم وجودنا وفود الناس والحجاره عليها ملائكه تنغها بذكاء لا يصلوا الله ما هم يصلون ما ينظر يوم الذين يكذبون فاستمر لهم لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ يُغْنِكُمْ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ يَسْقُونَهَا مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيهِ فَاتِحَةُ الْخُلْدِ ۚ فَمَتَى وَعَدَ اللَّهُ وَصَدَقَ فَإِمَّا إِلَىٰ هَٰذَا وَإِمَّا إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ بِالَّذِينَ ومن هو لهم جنه ومن سلم خير ضرب الله مثلا للنبيل كفر امرأة الوحيد وامرأة لوض كانتا تحت عبدين من عمادنا صالحين فقالتاهما فقالتاهما فلم يونيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الزافير ومرب الله مثلا للذين آمنوا أكبر عنه إذ قالت رب بني عندك ميتا في الجنة ونزلي من سرعون وعمله ونزلي من القوم الظالمين ومريم للتعمال المثيج أحصلت فرجها فنفخنا فيه روحنا wasan de la cas li que li mena